وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أن فقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه